اللهم صل وسلم وبارك عليه ارحم الراحمين يا معصيتي يا سارما سعد الاحباب قال علما ان يلد قوله الا شفرا كان يحكي يخرج آخر الزمان مولده بمكة بالمدينة يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبر الله تعالى على كل شرق يسفون في الصلاة كسفوكهم في الجسار قلوبهم وصعبهم يحمدهم الله تعالى على كل شدة ورقا تلس يلقلون الجنة بغير حساب وتلس ياسعون لذنوبهم وخصاياهم فيغفرهم وتلس ياسعون لذنوب وخصايا عظام فيقول الله تعالى للملائجة الهبوب جنوب ويقولون يا ربنا وجدناهم اقربوا على انفسهم ووجدنا ما من الذنوب كامتاز الجبال غير انهم يشهدون صلى <تصفيق> الله عليه وسلم أجهد